يا السلام عليكم. ويلي. ويلي. دو زينة. أكيرا كدير. الحمد لله. بخير. بي بيا. الله يلا كي عجبني عندكوا حد يسقديلك دك في ديك الدار العالية كميس يكون محبوبي. شوف شوف السفلي يا صاحبي ما كزيزلك المشاكي تحيي أصبق أتحرك مزيان مني جيت اليوم نيت نتشكيو عليك عارفتي مؤخراً كنت ضررني المعدة مشيت على الطبيب دوز قلي يخصيك متقش تأكل الكروفيت والكالامار وبستيلة ديال الحوت قلت لي كنت كنت أكل شيق عمان مرة قلت لي لا لا لا لا الحرقة ديال المرقية لي دارت ديال هلا العاديم كش بريد خلص بيطار كش وحنا مع السكريش ديال الباب كيبل راسك مفرق عبارك الكايش يفين غادي غادي نكول ريب غادي نخيط مشيت دخلت لط مستعجلة كش الدنيا كلها قلت هذا روح عليه معي مع السعودية ده بحق بل منه شوية بالي واحد خينا بغي خيط يدخر جاد الطبيب قال لي أنا بغي نخيط قلي ما مشى اشترى البرشاق اللي وشى بعقلك جيب البرا وما جيبش معاك الخيط سير جيب الخيط الخيط قال هو البنج مشى البنج لي ما كايناش ناموس يفين تنعس قال لي غنمشي نجيب واحد السد قال لي جي جيب معاك شي كيلو ديال الكفته والله يما معشين جابوها شواوها تعشاو ولفهم تمرات الله دابا ولا ولي كيصايب حتى هذا طبيب سبحان الله العظيم اطباء ديالنا كتقاوموا ما فهمينش مع بعضياتهم كتمشي عند واحد كيقول كي لك عندك القلب كتمشي عند الاخر كيقول كي شكون اللي قال عندك القلب انت عندك المفركبي كتمشي عند الاخر كيقول لي شكون هاد العليم اللي قال لك عندك المفركبي انت عندك الحجر في الكلاوي <تصفيق> ودابا كتمشي في كالشقيقه كيقول لك الطبيب ضروري خصك تفتح كتقولي علاش كيبدا لك فرونسي باش ما تفهمش كيقول لك دابا انت عندك لو ميغاكل إكستكلاماتيف أبوستروف كونجيجي زون أورتوغراف دو لا جويوس أنيفيرسير <تصفيق> <تصفيق> صاحبي تهرس ما يمشي السبيطار ديال المخزن قال غيتكرفصوا عليا مشى للكلينيك مشى للكلينيك خرج عند الطبيب قال لي شو غنديروا لك واحد الراديو ب ألف إذا كنت ترسل سنقوم بـ 5 ألف سنقوم بـ 24 ألف ودواء بـ 14 ألف سنقوم بـ 15 يوم ونقوم بـ 8 ألف قال لي ما حال؟ قال لي مليون و 40 قال لي درت تقوم بـ فوق، ألف قبل وليس لن يخرج بها الوحيدين اللي لدينا الإسعاف في مسبوغة الحمار على هذه المنزل لم يكن دم والله لا فيها واحد جدي مؤخراً تضينا للسبيطر أريد أن ندوزولي دخلت الفرملية ويجب أن تدق لي البرا قالت لي الحاج هبت السروال قالها شنا هو؟ قالها الحاج الباطع لي اللي يعرفوه هزيت درابهم على الإيمان هزيت درابهم على السليقان قالت لي الحاج هزيت السروال كرا لك البرا الفرملية دياننا الفرملية دياننا كتلقاها أكبر كدابة مني كتولد شمراء كتشي عد راجلاء يا أخويا الدري عبا يا أخو يا شوفات شوفات با كي إعطاها 400 كتشاعد نسيبتو يا أختي حمد الله مني مخرش كي شباليكم لديك المقام قم دي الراجلها الحمد الله قلت لي يا أختي عسنان جدا يجدار عنده وحدان وحدان نكيبان فوما وحال بطوة دي الميني فوش والفرملية عندك واحد الحاجة أخرى مؤخرا في الانترنت قريت واحد إعلان ديري السويد قالك طالبين 4000 فرملية من المواصفات ديال خصت تكون زوينة رقيقك رقيقك ويكون عنده حس كوميدي باش تفوج على المريض وتتصور تتكون مريض وتجي عندك سويدية سويديه زوينه تكون تكون على الدواره تقولك لاباس لاباس لاباس اي لا يت لاباس والله